بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرّة فاستوى وَهُوَ بِالْأَفْوَقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْحَى إلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أفَتُمَا رُوَنَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَهُ نَدْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدَرَةِ الْمُتَهَّ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَ إِذْ يُوْشَ فِدَرَةَ مَا يُوْشَ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 ما هو بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى